أفغير دين الله يرغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يرغون ولو أسلم من في wa kabu wa ilay